أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين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 من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنباء ربتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لا إله، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له والعزيز الرحيم. وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا ويضيق صدري ولا يطلق لساني فأرسل إلى هؤلئلهم علي يذبون فأخاف أي يقتلون قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَ بِآيَاتِنَا إِن فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُلُّ مُقْنِنٍ قَالَ لِمَنْ Kumua أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين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 رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون.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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغوا ديون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل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 اغرقن الاخنين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم واتل عليهم نباء ابراهيم إذ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعوا أو يضرون قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدودون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدقا في الآخرين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 تَشَيْرُونَ فَكُبُكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِ سَأَجْمَعُهُمْ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يتعبثون وتتخذون مصوان على علق تخلدون وإذا بقشط بقشط جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون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 مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا آتِ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ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 فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من اجر ان اجري إِلَّا على رب العالمين انفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحلين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط عليناك سفن من السماء إن كنت من الصادقين قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون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 فلا تدع مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخرَفَ تَكونَ مِنَ المُعذَّبينَ وَأذْرَ عَشيرَتَكَ الأقربينَ وَخفِضْ جناحَكَ لِمَنِ التَّبعَكَ مِنَ المُؤمنينَ فَإِنْ عَصَوكَ فَقُلْ إِنِّي بريءٌ مِمَّا تَعملُ